ليس البرؤة والوجوه كم سبل المشتري والمربي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر كتاب والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ورنا السدي والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا عاهدوا والموكون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضواء وحين البأس أولئك الذين نصدق واولائك هم المستكون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأم فَمَنعُكِ يَلُوهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَتَبَاعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَبَاءَ إِلَّا نُهْدِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْصِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن يَعْتَدِ بعدَ ذلك فله عَذَابٌ أَلِيمٌ